يا ذا الاسم الحسنى يا خالقنا وإفرانا نسألك وأنت الاسم نأما لواك سبحانك يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار ya Haliquna Ya Ram Li'abidika Nid Dar Wa Emla Alama Nal Ya Al Husna Ya Haliquna Subhana جيب الرقيب الحسيب يا رب المقيت الوارث سبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد. القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن القاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر نصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير نور السماوات والأرض بدع السماوات والأرض نور السماوات والأرض بدع السماوات والأرض يا رب العزيز القدير المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الروف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشاف الرزاق الخلاق الحق الحليم مالك الملك مالك الملك مالك الوكيل الأول الجميل مالك الملك مالك الملك, الملك, الملك, الملك الوكيل العال العالم الحاكم المقدم الأكرم يا رب ذو الجلال والكرم السلام القيوم السلام القيوم الحكيم الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البرع الغني يا خالقنا يا رب لعبيدك نريد يا ربي يا يا ذا